إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَأَكِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَّكُمْ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي الموسلون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 يُعَلِّمُنَا مَا انْفَقَ الطَّيْرُ وَأُوتِيَ لَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ مُزَعَّرُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى واذي التي قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحمي منكم سليمان وجنوده وهم لا يشرون فتبسم ضاحكاً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 وَتَفَقَّدَ الطير فَقَالَ ما لي لا أرى الهدهد أَمْ كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكس غير بعيد فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكُم مِّن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْذِرُ أَصْدَقَتْ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَاذْكُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَأُمْصَارًا قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَوْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ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 أَمْ تَقُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ كِيلَ أَهَكَذَا عَرُشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن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 لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اضيرنا بك وبمن معك قال إنما طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنَبِيتَنَّ لَهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا بَهْلِكَ أَهْلَهُ صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنما ذمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا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 بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قاموا أخرجوا آل الوق من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله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 أََّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَ وَأَن زَللَكُمْ وَأَنزَلَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا فَأَبَتْناَابِ فَأَ بَتْناَ بِ حَذَائِقَزَ تَبَهْجَة ما كانََ لَكُمْ أَتُمْ بِتُ شَجرْهَا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 وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَا 124. قدوا الخلق ثم يعيدوا ومن يرزقكم من السماء والأرض 125. أإله مع الله 126. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْكُعْبُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَاخُنَا تُرَابًا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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينقرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 أكثر الذي هم فيه مختلفون وإنه لودا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ ذِبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وإذا يَخَلِّمُون أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ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 إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ كُبَّتْهُ 119. وقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 110. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين 111. وأن أتلو